الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين مقام من المقامات التربوية وخلق من الأخلاق العظيمة بل هو من صميم ديننا ومن أبجديات شرعنا وعلى أهميته قل تناوله وتداوله بين المسلمين على الإطار النظري والوعظ والتعليم خلّه وأما في إطار المداولة والعمل به سلوكا هو أقله سأل عنه جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلم الناس بذلك الإحسان الإحسان أمر زائد على العمل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وكأن الإحسان إتقان العمل فمجرد أداء العمل أداء مخنعة هذا عمل وهذا عدل أما إحسانه وإتقانه فإن هذا هو الإحسان هذا الإحسان موغل في شرعنا بمعنى يحوي أو في كل تفاصيل شرعنا إن الله كتب الإحسان على كل شيء كل شيء في شريعتنا ينبغي أن نحسنه فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح التحية مجرد التحية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها حتى التحية تحتاج إلى إحسان النقاش وجادلهم بالتي هي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن حتى الأمور التي فيها فرقة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان حتى الطلاق يحسن ويحسن الطلاق بألا تسي خلاص نويت المرأة تطلق لا تسيء ولد في أبوه تقول أهل جزات كذا وأهل جزات كذا ما لكم الأهل يا أخي يا أخي ما هذا هذا ما إحسان يا أخي وتعطيها النفقة والمتاع بمعروف حقا على المتقين وسبحان الله في آيات الطلاق قالت على وإن تحسنوا وتتقوا الإحسان حتى في الطلاق أورد المواردي رحمه الله تعالى في كتابه القيم أدب الدنيا والدين أن رجلا اختلف مع مرأته فسألهم الناس عنها قالوا ما لك وهذه المرأة هذا لا أفشي وأعيب زوجي في أمرتي ما أعي ما أكلمكم بعيوبها ثم طلقها فقالوا له يا أخي لماذا طلقتها قال والله لا أتكلم عن امرأة ليست بامرأتي صارت غيري. لا أتكلم عنها ولا أبشي سرها نحن نحتاج إلى الأدب والإحسان في كل شيء بذلك الموردي في هذا الكتاب الذي أسماه أدب الدنيا والدين حكى طرف عجيبة قال جاء رجل إلى عبد الله بن مبارك وقال له لو أن لي دعوة بماذا أدعو قال أدعو الله بالعلم النافع قال طيب إذا لم يعطني علما نافعا قال أدعوه بالمال الكثير يحفظ لك في نفوس الناس مقاما ويعطيك شيء من الهيبة ويفرض عليك شيء من القيود خوفا على مكانتك ومنزلتك قال فإن لم يعطني قال سأله بعد هذا الأدب والاحترام أن تكون مؤدبا قال فإن لم يعطني قال فاسأله صاعقة من السماء تريح العبادة منك لأنه شخص لا علم ولا مال ولا أدب هذا يضر ضرب إذا جلس بين الناس يؤذي أدى شديد قال اسأله أن ينزل أن ينزل عليك من السماء صاعقة تريح العبادة من شركك لأن هذا يكون عضو فاسد في المجتمع الإحسان مقطوب علينا ومفروض علينا في كل شيء انظر في الوالدين قال وبالوالدين إحسانة وبالوالدين إحسانة الجغل والخضوع والطاعة والتودد والخدمة والقيام بالواجب والتحمل والقيام بكل ما شيء والنفقة كل هذا وضعه في كلمة واحدة أسماها الإحسان ومن الإحسان الإحسان إلى البنات كما ورد في حديث النماجة قال عليه الصلاة والسلام من رجل يقوم على بنتين أو على أختينه، فيحسنوا، فيحسنوا، لا بد من الإحسان، فيحسنوا إليه ما ما صحبته إلا أدخلته الجنة، ما نحته ولماذا قال البنات؟ لأن البنات لا يحتاجن إلى تربية، يحتاجن إلى تربية وزيادة، هذه الزيادة في التربية تسمى الإحسان، تحتاج تحتاج إلى تحمل وإلى طول في البال وهكذا. نحن نحتاج إلى الإحسان في كل مفرداتنا، كل مفردات ديننا. الإحسان في الحرب، حتى الخصوم. لما نحاربهم نحارب بأخلاق، سبحان الله. الإسلام حتى الحرب بأخلاق، والجهاد بأخلاق، والسلم بأخلاق. كل شيء في الإسلام بأخلاق. ولما فقد بعض الناس أخلاق الإسلام في التعامل حتى في الحرب مع خصومهم، أساؤوا إلى الإسلام بدلا من أن يأساؤوا إلى الإسلام بدلاً من أن يحسنوا إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في سنن أبي داود أغزوهم بسم الله وعلى ملة رسول الله أين الإحسان ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا امرأة ولا صغيرا ولا طفلا رضيعة ولا تهدموا بناء ولا تحرقوا شجرة ولا تقطعوا نخلا لم ينتهي الحديث وأحسنوا انتهى الحديث بعد هذا الكلام كله قالوا أحسنوا يا أخي هذا الدين عظيم هذا الدين موغل في الإحسان يتشوف ويتطلع للإحسان الإحسان من الحيوان رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يحد شفرته أمام البهيمة قال أيريد أحدكم أن يقتلها مرتان أو مرتين أيريد أحدكم أن يقتلها مرتين قال ماذا أفعل يا رسول الله قال إذا أردت أن تحدها فحد فحد شفرتك وأرح ذبيحتك وهي لا ترى حتى الإحسان فيما هو مباح من زبح البهيمة أن نذبح أن بإحسان يخي هذا الدين خظيم الإحسان إلى الخلق والعباد انظر إلى الإحسان قال تعالى في هذا الباب الإحسان إلى العباد والخلق والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين كأن من صفات المحسنين أنا أقول لك شيء خلق الإحسان خلق الكمل ليس بخلق عادي كل الناس قد يحسن بقية الأشياء أما خلق الإحسان إنما هو من أخلاق الكمل والكاظمين الغيظ هذا شيء صعب جدا أن تقلم الغيظ وأن تعفو نحن من الناس من لا يقضل لكن يعفو بعد ما يهرج ويصيح ويأخذ وي وي حقه بلسانه بعد ذلك يقول لك خلاص أنا ما عندي في نفسي تجاهك شيء خلاص عفوت عنك يعفو ولكن لا يقضن ومنهم من لا من يقضن لا يصيح ولا يخبرك بنواياه تجاهك لكنه لا يعفو في نفسه يتقلب ويتقطع ويكرفك وخلاص اتخذ منك موقفا حادا لا يحتمل الإحشام القرآن يقول في التربية تكذب وتعفو إذا أساء إليك أحد لا تسئ إليه وفي نفس الوقت لا تحمل في نفسك تجاهه شيئا وانسى الأمر كأنه لم يكن هذا لا يمكن صعب. من الناس من يكذب ولا يعفو يكذب معناه ينتقل ويخبر عما بداخله لا يكذب يخرج ما في داخله ولكنه يعفو إذا رقد لا يحمل تجاهه شيء ميته طيبة لكنه في الحال يرد عليك هذا ما كذب لكنه عفى منهم من آآ آآ لا يرد عليك يكذب ولا يخبرك بشيء ولكنه لا يعفو عنك أبداً لا يسامحك أعلىهم درجة وهذا محسن الإحسان والإحسان من صفات الله الذي الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين صوركم فأحسن صوركم لقد خلقنا الإنسان في أحسن أحسن هذه في القرآن عتيبة أحسن فوق فوق الشيء يعني الكمال الإسلام يريدك أن تكون على الأحسن دوما تكذب وفي نفس الوقت تعفو يا أخي هذا صعب الله والله يا إخوان هذا صعب شخص يا أخي شخص يكلم كلامه إذا ذهب إلى الليل فكر في هذا كله لماذا قال هذا الكلام؟ والله هذا اعتقاد. كان ينبغي أن أقول له كذا وكذا. غدا أنا وأدبه أنا والرجال أقول له تعالي تماذا تقصد يا أخي؟ أنا كل مرة أزكرتك أنت تريد تطلع في رأسي. لازم لا بد أحسنه يقول لك. يقول لك أحسنوه والكاظمين الغيضة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ولذلك. أجل الإحسان الإحسان في القول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله قل لعبادي يقول التي هي أحسن حتى القول تقول هي التي أحسن حتى لا تجرح أحدا ولا تسيء إلى أحد وإذا أسيء إليك أحسن أحسن بأن تتجاوز عنه وبأن تتركه علي بن الحسين بن علي زيد العابدين رضي الله عنه يدرس فدخل عليه ابن عمه الحسن ابن الحسن ابن علي ابن الحسن ابن علي كان يسمى الحسن أيضا جاء وأساء إليه أمام الناس فتقطع رأسه وقال أنت كذا وأنت كذا أساء سكت في الليل ذهب وطرق عليه الدار خرج الحسن فلما وجده ظنه أنه جاء لقتاله فتأهب وتهيأ قال له لقد قلت فينا يا ابن العم مقالا اليوم إن كنت صادقا وهذه الصفات فيها غفر الله لي وإن كنت كاذبا غفر الله لك والسلام ثم التفت عنه فالتزمه من الخلف يقبله ويبكي يقول والله لا أعود هكذا قال القرآن فإذا الذي بينك وبينه عداوة بالإحسان كأنه ولي حميم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي بالتي هي احسن يعني بالتحسن ادفع بالتي هي احسن هذا يحوله تجاهك فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم هو خلق صعب على النفوس وما يلقاها إلا الذين الصبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم إذا أحسنت إلى العباد أحسن الله إليك أورد السمرقندي رحمه الله تعالى في كتابه تنبيه الغافلين قصة عجيبة جدا قال امرأة تحمل طفلها الرضيع وتحمل رغيف وضعت طفلها والتفرب عنه قليلا فجاء الذين وأخذ الطفل أخذه الذين وجرى به يريد أكله وهي تجري خلف الذين وتصيح فلقيها مسكين فوقفت دقائق أعطته الرغيفة وواصلت في سيرها فوجدت أن الذئب بعد أن كان يجري وقف وضع الطفل وذهب فسمعت صوتا يقول لها لقمة بلقمة لقمة بلقمة وهذا موافق لشرع ارحم في الأرض يرحمكم في السماء الرحيمون يرحمهم الرحمن ومن لا يرحم لا يرحم بقي أجل شيء الإحسان في العبادة إذا كان الذي سبق الإحسان في المعاملة في المعاملات ينبغي أن نحسن في البيع في الشراء سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى في كل شيء من واللين سبحان الله شيء عجيب الحسن البصري دخل السوق يريد أن يبيع سلعة جاءه ربيل وقال يا إمام تجاوز عني قال أعطيتك بنصفها السلعة بأربعمائة قال بمئة قال أحسن إلي قال بمئة قال له الناس يا إمام سلعة بأربعمائة تبيع بمئة قال هكذا الإحسان وإلا فلا هكذا الإحسان وإلا فلا أن تكون محسنا في كل أمورك الإحسان في العبادة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جامعا أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك وتحضرني قصة عجيبة جدا أوردها الذهبي في سير على من نبلاء استوقفتني هذه القصة وهي عن أبي عثمان الحيري هو من علماء السلف كان على إلى جهة خراسان وبلاد إيران فجاء وتغلب على البلاد رجل يسمى أحمد بن عبد الله الخجستكاني الخجستكاني هذا استولى على البلاد وبدأ يريق الدماء فجمع التجار وقال لهم في السوق غرز في السوق حرب الحرب الرلح وقال لهم تضعوا حولها الدراهم والدنانير حتى تغطى وإلا فدماؤكم جميعا هدر يقتلهم جميعا اجتمع الطجار وفرضوا على بعضهم بعضا مبالغة قالوا يا أخي أنت على كذا وانت علي كذا بالأجل أن تسلم أرواحهم ففرضوا على تاجر ثلاثين ألف هو لا يملك إلا ثلاثة آلاف درهم فجاء إلى أبي عثمان الحيري بعد العشاء قال له يا شيخ والله ما أملك غيره ما في شيء وهذا الرجل سوف يريق دماءنا ويقطع رقابنا أخذها منه قال أتأذى لي فيها قد نعم قسمها على المساكين الثلاثة آلاف قسمها على المساكين شيء عجيب قسم هذه الثلاثة آلاف الموجودة على المساكين وقال اذهب إلى بيتك اركض وجلس الليل كله يدعو وعنده غلام يقول اذهب إلى السوق واتني بالخبر وهو يتردد بين السكة والمسجد يذهب إلى الطريق ويرجع إلى المسجد يذهب إلى الطريق ويأتي المسجد حتى أذن أذان الفجر مو في المسجد قال والله لا أقوم إلى صلاة ربنا حتى تفرج عن عبادك بعد ما أذن أذان الفجر أقسم لله وهذا وارد في السنة إن منكم من لو أقسم على الله لشنوه لا أبره يعني من الناس من يقسم على الله قال لله أقسمت عليك أن تفرج على عبادك ولا أقوم إلى صلاة حتى تفرج عنهم ثم أرسل الولد إلى السوق قال اذهب إلى السوق الغلام ذهب وجاء قال ما في شيء بعد قليل قد اذهب إلى السوق ذهب الولد إلى السوق وجاء يجري يقول بوقرت بطن أحمد بن عبد الله الخجز في عليه بعض الناس وقتله فقال للمؤذن إذن أقيم الصلاة الآن قام وصلى تعليق الذهبي قال الذهبي رحمه الله معلقا على القصة وهكذا كان مشايخ الوقت فقط انتهى هكذا كان مشايخ الوقت إذا دعوا استجاب الله لدعائهم وإذا قالوا يسمع لقولهم وإي دعوا يستجاب لدعائهم لأنهم عاملوا الله باليقين أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراث من الناس من يعبد الله نعم إذا أحسن يستشعر حين عبادته أن الله يراقبه ويطلع عليه ويسمعه يستشعر هذا العمق وهذا البعد الإيمان في عباداته أكتفي بهذا القدر سائل رب جل وعلا أن يتقبل منا وإياكم أجمعين وهذا الدرس هو آخر درس في سلسلة دروسنا معكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه استودعكم الله دينكم وأماناتكم وخماتيم أعمالكم إلى أن ألتقي بكم إن شاء الله في مواسم خير وفي مناسبة طاعة إن شاء الله وإسمحوا لنا لو أطلنا, لو أطلنا عليكم أو رفعنا أصواتنا عليكم ما قصدنا إلا التعليم فقط ولا تنسونا من صالح دعائكم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير أشكر لكم الاعتناء والاهتمام والحضور والإنصاب أصل على تعالى أن ينفعنا جميعا بما قيل وأن لنا ولكم في كل ما عندنا من خير بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته